إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هنيئ لك أخي هنيئ لك إذا من الله عليك بإدراكه هنيئ لك إذا أشرقت عليك شمسه فبإشراق شمسه تشرق النفوس المؤمنة بطاعة ربها، وتشرق الأرض بتنزل الرحمة عليها، وتشرق الشياطين بغيظها. لما ترى من كثرة من اعتقه الله من دار الأشقياء يوم عرفة، يوم إغاظة الشيطان، يوم عرفة، يوم دحر الشيطان. فما رؤى الشيطان في يوم اغيظ ولا ادخر منه في يوم عرفه لما يرى من تنزل الرحمه والبركات وكثره العتقاء من النار والدركات فنسال الله أن يعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا يوم عرفة يوم يُقبِّر الله فيه على عباده بالعطايا والهبات ومحو السيئات ورفع الدرجات فلتقبل يا أخي لتقبل على فاطر الأرض والسماوات قال حبيبك صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعطيك الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة لا إله إلا الله إن المحروم من حرم خير هذا اليوم والمغبون من لم يعتق فيه من النار أخي العاقل لا يمر بك يوم عرفة كما يمر غيره لا تكن أغلى أمانك في يوم عرفة أن تصومه في حسم نعم صيامه مستحب قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده لكن لتكن همتك أسماس وهمك أعلى لتستقبل هذا اليوم بتوديع حياة المعاصي إلى حياة الاستقامة بترك حياة الغفلة إلى حياة الطاعة. بهجران حياة الظلمات والشقاء إلى حياة النور والهنا، أخي المبارك، إنها والذي نفسي بيده فرصة وأي فرصة لتعود إلى ربك وترجع إلى مولاك من إليهم ردك وبيده أمرك ليكن عرفت عرفت الرجوع وعرفت الدموع. وعرفت الخضوع، فرب دعاء مسموع، ووزر موضوع، وذكر مرفوع. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفه. إننا والله بحاجة لأن يهدي الله قلوبنا ويتوب علينا ويغفر لنا. إنها فرصة من أعظم فرص العمر، وما أكثر الفرص، ولكن للمشمر. أما الغافل فلم يدرك بعد السر نعم لم يدرك سر الوجود وهو عبادة الملك المعبود يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أسمعت هذا هو سر وجودك وهذه هي الغاية من خلقك فلا تغفل أخي لا تغفل واجتهد فيما بقي يُغفر لك ما مضى وما بقي، هذا الجسد, الجسد الذي أعطاك الله إياه سيصير إلى التراب، فالترضي به رب الأرباب قبل أن يغلق الباب ويحل المصاب، ويتخلى عنك الأصحاب والأحباب، وعندها سيعلم الغافل فحوى الخطاب، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم؟ وهو أسرع الحاسبين الغافر الذي لطالما نهيه فلم يرعوه وذكر فلم يصغي غره شبابه غره ماله غره جاهه وقوته ونسي أنها كلها وديعة عنده ولا بد يوما أن ترد الودائع إني أدعوك أخي وأدعو قبلك نفسي أن تفتح صفحةً جديدةً مع ربك مع الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم مع من أطعمك من جوع وكساك من عري صفحةٌ تفتحها بعزيمةٍ صادقة وعينٍ دامعة على ما كان في الأيام الخالية أخي أخي يوم عرفة يوم الرحمة فتعرض لها يوم عرفة يوم العتق من النار ففر منها يوم عرفة يوم المغفرة فأقبل إليها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا من أسرف على نفسه بالمعاصي وضاقت عليه السهول والروابي وعاش حياة الضنك والهم والضيق والغم أدعوك إلى حياة الراحة أدعوك إلى السعادة والطمأنينة أدعوك إلى الحياة الحقيقية إلى جنة الدنيا اسمع أخي واحفظها جيداً وحدث بها إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة نعم إنها جنة الدنيا فلما لا تدخلها، لقد جرب البعض كل شيء لينال السعادة فما نالها، وليجد الراحة فما وجدها، ولن يجدها إلا في طاعة الله. والله، وبالله وتالله لو كانت السعادة في الملك لسبق إليها الملوك، ولو كانت في المال لسبق إليها الأثرياء. ولو كانت في القوة لسبق إليها الأقوياء لكن من رحمة الله أن جعلها مع الإيمان يجدها الفقير والمريض والضعيف والمعدم إن الله الذي خلقت وهو أعلم بك وبما يصلحك قد بين لك في القرآن فأين هم أهل القرآن؟ الذين يعقلون عن الرحمن بين لك أن الحياة الطيبة في طاعته سبحانه فلا تتعب نفسك في غيرها قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي نه حياة طيبة ولا بأحسن ما كانوا يعملون حياة طيبة قبل الموت ونفس مطمئنة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت أليس هذا ما ترجوه؟ إذا أقبل على الله ولا تقل سوف أتوب غدا لعل غدا يأتي وأنت فقيد نعم جد الزمان وأنت تلعب والعمر في لا شيء يذهب كم قد تقول غدا أتوب غداً غداً والموت أقرب ما هي لذائذ الدنيا جميعها مقابلة لذة سجدة واحدة تسجدها في ظلام الليل للعلي الأعلى ما هي متع الدنيا كلها عند متعة آية تقرأها ودمعة تذرفها والله إن لذة الطاعة تفوق كل لذة فأين من يبحث عن السعادة؟ أين هو عن نعيم الطاعة؟ قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا، مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. أخي، إني سائلك سؤالا واحدا راجيا أن يصحبك هذا السؤال دائما. بماذا تريد أن يختم لك على ماذا تريد أن تقبض روحك؟ إنها الخاتمة التي أقضت مضاجع الصالحين وأشابت رؤوس العابدين. اسأل نفسك دائما هذا السؤال، ثم تيقن أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه من الناس، من مات وهو ساجد لله. ومنهم من مات على معاصيه والعياذ بالله والسعيد من وُعِظَ بغيره والشقي من وُعِظَ به غيره أخي الحبيب أخي العاقل لا تدري كم بقي من عمرك أليس كذلك قد يكون ساعات أو دقائق أو لحظات فعد الى رب الارض والسماوات قل رباه اني قد وقفت بباب جودك اطلب ووقفت بالباب فمن عن فيض فضلك يحجب رباه انت خلقتني اليك ربي ارهب ارجو رضاك الخالد يا رب اني مذنب رباه أرجو توبةً تشفي الكنوم وتذهب وتطهر القلب فما أرجو سواك وأرغب فأنا الذي آثامه عظمت فأين المهرب وأنا الذليل وأنت يا رب المعز الأقرب وأنا الفقير وأنت يا رب الغني الواهب رباه رباه, رباه إني ما وقفت بغير بابك أطلبُ ربه حسبي ماذا رفت من الدموع وأسقُبُ فلقد أتيت من الذنوب الكثر ما لا ترغبُ لكن جودك مأملي وكريم عفوك أقربُ أما بعد فلقد كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى ولده الحسين وما أجمل وما أروع أن يكتب الوالد لولده وما أعظمها في نفس الولد كتب لولده واستمع إلى الوصية فقال من عبد الله علي الأمير المؤمنين الوالد الثاني الذم للدنيا الساكن مساكن الموتى إلى الولد المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، عرضة الأسقام، ورهينة الأيام، وأسير المنايا، وقرين الرزايا، وصريع الشهوات، ونصب الآفات، وخليفة الأموات، يا بني، إن بقيت أو فنيت، فإنني أوصيك بتقوى الله. وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله أحي قلبك بالموعظة ونوره بالحكمة وذلله بالموت وقرره بالفناء وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر ما فعلوا وأين حلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة انتقلوا من دار الغرور ونزلوا دار الغربة سل الأيام ما فعلت بكسرة وقيصر والقصور وساكنيها يا ما استدعتهم للموت طرفا فلم تدع الحليمة ولس فيها أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقلٍ أن يشتريها وكأنك عن قليل يا بني قد صرتك أحدهم قد صرتك أحدهم فبع دنياك بآخرتك ولا تبع آخرتك بدنياك واعلم أنه لا غنى يعدل الجنة ولا فقر يعدل النار والسلام عليك ورحمة الله إخواني لله درق قوما بادر الأوقات واستدرك الهفوات فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات واللسان محبوس عن الهلاكات والكف بالخوف قد كفت عن الشهوات والقدم قد قيدت بقدم المحاسبات والليل لديهم يجارون فيه بالأصوات. فإذا جاء النهر قطعه بمقاطعة للذات، فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات، فيتقبض للاحقين، فيتقبض من هذه الرقدات، ولا تؤمن أن النجاة، وأنت مقيم على الموبقات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أثنيت عمرة. والذنوب تزيد، والكاتب المحصي عليك شهيد. كم قلت لست بعائد في سوءة ونثرت فيها، ثم أنت تعود حتى متى؟ حتى متى؟ لا ترعوي عن الذّت، وحسابها يوم الحساب شديد، وكأنني بك قد أتت كمنية. لا شك ان سبيلها مورود اللهم ارزقنا توبه قبل الموت وراحه عند الموت وجنه بعد الموت اللهم تب على التائبين وأغفر ذنوب المذنبين وارزقنا الهدايه اجمعين